ل ا ف ي الليل والنهار وما أنزل, الله وما انزل الله من السماء من رزق ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وتصريف, وتصريف الرياح آ ي ا ت لقوم يعقلون تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق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 ش ي ن ا ر ا ئ ه م ج ه ن أ و ل ئ ك لهم ع ذ ا ب م ه ي ن من ورائهم جهنم ولا ما ت خ ي غ ن د و ن ا ل ل ه أولياء من ورائهم جهنم ولا يغني ع ن ه م ما ك س ب و ا شيئا و ل ا ولا ما اتخذوا من اتخذوا د و ن ا ل ل ه أولياء و ل ه م ع ذ ا ب ع ظ ي م ه ذ ا هدى و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ر ب ه م لهم ا ع ي م موسوعه النابلسي ر ل ل ك ه بأمره و للعلوم ت ت ب غ و ا من ف ض ه و ل ك م ل ل ع ك تشكرون وسخر لكم وسخر م ا في ا ل س م ا و وما ا ت في ا ل أ ر ض ج م ي ع ا م ن إن ه ف ي ذلك ذلك لآيات إن في ذلك لآيات ل في إن ق و ه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 إلى ر ب ك م ت ر ج ع و ن و ل ق د آ ت ي ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م و ا ل ن ن ب و و ة ر ز ق ا ه م س ل ا م ي ب ا ت و ف ض ل ن ا ه م على ا ل ع ا ل م ي ي ن ن و آ ت ا ه م ب ي ن ا ت من ا ل أ م ر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 م ا كسبت وهم يظلمون لا أ ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه و أ ض ل ه الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غ ش ا و ة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما, وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا ك ه الهدى شركه دعويه غير ر ب ا ي ن ذات مضمون اجتماعي ي م ي ت م ثم ي ج م ع ك م إلى يوم ا ل ق ي ا م ة ل ا ر ي ب فيه و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و و ن ل ل ه ملك اسماء ل ا ت و ا ل أ ر ض ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يخسر ا ل م ب ط ل و ن و ت ر ى كل أمة جاثية كل أ م ة تدعى إ ل ى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إ ن ا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 و ا ل س ا ع ة لا ريب فيها قلتم ما ندري قلتم ما ا ل س ا ع ة إ ن ظ ن الا ظنا وما, وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم آ ي ا ت الله هزءا وغرتكم, وغرتكم الحياه الدنيا فَاليَّوْمَ الله ا ل ح م د رب ا ل س م ا و ا ت ورب ا ل أ ر ض ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ل ه ا ل ك ب ر ي في ا ء ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وهو ا ل ع ز ي ز الحكيم